يَوْمَ تَقِفُ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّى يَوْمَ تَقِفُ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّى, وتوفى كُلُّ نَفْسٍ إما عملت وهم لا يظلمون وتوفى كل نفس إما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزق وَضَرَبَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مطمئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها يأتيها ربها رغدا مَكَانٍ كل مكان فكفرت بأنعم أذَا قَهَ اللَّهُ لِبَا سَلجوعِ وَالخَوفِ بِمَاكَانوا يَصْنَّعون فَأَذَا قَهَمْضغُ لِبَا سَلجُِ منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا واشكروا نعمة الله فكلوا إما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله وَشكُرون نِعمَّةَ اللهَِّ إِ كُ تُم إهُ تَبُدونون وَجكُرون نِعََّةَ اللهَّ كُ تُم إ تَعَبُدون إِ ماَا حَغْو وَمَا عَلَكُمُ لِمَتَةَ وَمَا أُهِلّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَن يُطْعِمُ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فإن الله غفور رحيم فمن ضر وغير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألفنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا ولا تقولوا لما تصف ألفنتكم الكذب هذا حلال وهذا تَفتَروا عَ الله الكَذبَ لتََروا عَلََب قَاِكَذبَ إِ الذيينَ يَفرونَ على اللهَّ الكَذبَ لا يُفحون إِ الذيَّينَ يَتونَ عَ الل كَذبَ لا يُفحون مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَلَّلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَعَلََّذينَهَ حََّ مَا قَطَقْ مَا عَلَكَ ب قَ وَماَا ظَلَمههُم وَلَكٍِ كَُوا أَمْ فُسَهُم يَظلمُون وَماَا کیا